بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقيم لا ترون الجحيم، ثم لا عين اليقين، ثم لا تسأل عن النعيم